وللله ملقس سماء عظيم والله علَق كل شيء قدير في خلق السماوات ولوض الذين لا الله قيامه وقذاء على جنوبه واتفجّروه سمواته وهم ربنا ما خلق تعباً فقل ربحك رباما ما قيل هذا فسناو النار ربنا إنك من تذخرنا فقد أخذيته